يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على بل الله مولاكم وهو خير الناصرين Ah, ah, ah. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خالكم وَلَغَوْ خير النَّاصِرِينَ صَنُ الْقَيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرعب بِمَا آثَرَكَ ومأواهم النار وبئس مثوى الوالمين ولقد صدقكم الله وعده و الحسن باذنه حت اذا فشلتم في الامر 113. من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لي تَنِيَكُمْ وَعَنْدُهُ قَضَافًا تصعدون ولا تلون ولا أحد والرسول وَأَثَابَكُمْ غَمٍّ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا ما أصابكم وَاللَّهُ خَبِيرٌ لا <تصفيق> تعملوا.